ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه الهات كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا وكبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان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 ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فسيقولون من يعيدنا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 وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أعلم بِمَن فِي السماوات والأرض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 ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن قبل يوم القيامه او معذبوها, أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب